Бок 2: П'ятдесят чотири. Арбахтун Вахсансун. Арбахсансун. Покупки. Атасавок. Я хотів би купити подарунок. Уриду Анаштарія хадія. اريد ان اشتري هديه على انههضرهي ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا .م possibly сумكو ربما شنطه يد ربما شنطه يد якого кольору ви б хотіли? Аю лаун туحب? Ай Чорного, коричневого чи білого? Асвад, бунні ау аб'яд. Асвад, бунні ау аб'яд. Велику чи маленьку? Кабіра ау сагіра? كبيره او صغيره تش موجو يا нацю глянути اتسمح لي ان ارى هذه اتسمح لي ان ارى هذه вона шкіряна هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي чи вона зі штучного матеріалу? А, هل هي من зі шкіри звичайно. من جلدن جلد جلد طبيعي طبعا. من جلد це дуже хороша якість. نوعيه ممتازه هذه نوعيه ممتازه اي سومكا дійсно зовсім недорога والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا тя мені подобається هذه تعجبني هذه تعجبني ياتسو فيزمو ساخذها ساخذها تشموجو ياتسو ابمينياتي هل يمكن ان استبدلها اذا لازم هل يمكن ان استبدلها اذا لازم زويتشاينو بالتاكيد بالتاكيد. мы запакуємо її як подарунок. نغلفها كهديه. نغلفها كهديه. كاسه تام. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.